مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا الرزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأن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 وهو على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَاخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا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 وكفر الطائف فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين